لله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مدنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء الأرض ثم يخرج به زرع ثم يخرج به زرع مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في